119. يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 112. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى